واللائي اثن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الاحمال أَجَلُهُنَّ ان يَضَعْنَ حملهن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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته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 وكأي من قوية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا فاتقوا الله يا الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم